العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لا الله اكبر مما قوتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين, وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرد وإن يشرك به تؤمنوه فالحكم لله العلي الكبير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 لََّ جَ أَم للِْحَقِّ مِنْ عدِناَا قالَاوا قالَاُ قُتُل أَبنَ الذيِنَ أَمَنوا مع وَْتَحيون سأَم وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ادْعُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَقفُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُبْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنِّي أَعُوذُ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 مِنَ اللَّهِ مِنَ الْعَاصِمِ وَمَن يُقْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءكم به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 جبار وقال فرعون يا هامان بر لي صرحا لعل لي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زدن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي آمن يا قوم يا قوم اتبعوني اهديكم سبيلا يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخرة وان الاخرة هي دار القرار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 فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوق الله سيئاتنا مكر وحاق بالافرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها مدونا وعشيا ويوم تقوم الساعه وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْبُعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النار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 قالوا فدعوه قالوا فدعوه وما دعاء الكافرين الا في ضلال انا لننصر رسلنا والذين آمنوا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم اللعنه ورهم سؤد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 فَلِلَّمَّا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي إِنَّ الَّذِينَ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 ثم منْ نظُفةِ ثم مننْعَلََة ثم يخلجكم طِفلا ثم يقلِجكم طِفلًا ثم لدبلغ أَشُددك ثم لتكونوا شوُيخ وَمِنْكُم متَوفَّامِ قَبلل وَتَبلُِغُ أَجَلَم مُسَمَّ وَِتَبلِلغُ أَجَلَم مُسَمَّا وَلاعَكُم تعقِون هو الذيذ يُحِي وَيُميدُ فَإِذا قَض أَمر فَإِماَا يَقول لَ فَإِنما يَقول لَكُم فَيَقون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 لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضى بالحق قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون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 فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ من وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قالوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ قَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ